بسم بسملواہی علی س فلری کار ملی تربی کو ملک بيك مولات تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم مِنْ قرية أهلكناها فجاءها بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دگم إِذ جن پلنس الن لو سلگی ولنس ال پل نل بیم كُنَّا نو وَالْوَزْنُ میو نیل وم سکول مُل مفل و من خوف فَتََّا وَزِ فَأُلَ إِكََّذينَ خَصُِ أَمفُسَعُ بِمَا كَوا بِآتِنَ يَظُلِّمُون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 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ شُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ شُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّهِ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 قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ وَمَا لَاتِيَنُهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْكُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ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 وسل مش نوری ال متی منگ کم لا أعبكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من وَقَسَمَهُمَا مَاءٌ إِنِّي لَكُمَا لَمِينًا نَصِيحِينَ فَدَلَّاهُمَا ذِغْرٌ ش جدت مفنیا ل د ملکل کمشی و کل کم ان کو نل کماد م قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن مِنَ الخاسرين قَالَ اَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ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 یم کو جلنا لملی بریشم کلی کا خی لمین ل یم ل کش الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما يَنزِعُ عَنْهُم مَّلْبَسَهُم لِيُرِيَهُم مَّا, ما, ليريه ما سَوَّاهُ لَهُمْ إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إنا جعلنا الشياطين لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 فل مل تمون ری بل کس کم مُخْلِصِينَ م ج كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فری کن ہری کن کا مل مش پین دون الله سبون انت دون یمحت کم دست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 دنیا خال سوت ملک مدالی لقوم يعلمون إنِ ما حَرمَ رَّيا الفاحش م ظهرَ منِه وما بطنوَ الإث وال البَغوية بغيرر الحق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 فإذا جاء أجلهم لا ساعة وَلَا ج سیوں ساتست يَا قَوْمِ صُونُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله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 فِي خوفی ام می کدت می کبلی کل دَخَلَتْ پل مدخلت أُخْتَهَا حتى إِذَا ع فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رب گ لون پتی وَقَالَتِ الْأُولَى لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ نلین کبوبی عتی نست لو اب وبی ولادلی جل جم لیا وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وقد نجزیوں والم ولدین منوام سرحل نلی پن هُمْ فِيهَا دون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 نجل ان ون امل ج يُومَ أَبِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ربنا حق فل عَلَى تو اللہ ن سیلاب نئی وجو نو جب وعلى الاعراف رجال يعرفون كل من باسمهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم قمیم وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا گم گم قَالُوا مَا ام عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تست بِيْرُونَ آ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ برحمة ادال کمل تم تہ زن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 اللہ گری الین تین لو منیا پلؤ من سم ک منصولی کو عیو مہیم ک نو عیتی وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَاصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يَوْمَ يَأْتِي تَأُوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَكِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا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 خد خو اوس ہو ان م کم سی خل کس میو گیت مست روح س یو شیلو گو حشم سی المر مرتیل کو بی ادیا تین دسل مل م وهو الذي يرسل بشرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ف إِذَا أَقَلَّت سَحابَثِِ قَالَ سُقُنَاهُُ لِبَلَدِم مَ يتِم فََأَنزَل النَّابِهِم أَفَأَْخُْرَج نَ بِهِيم مِْ كُلِّ السَّمَرَ كَذَلِكَ نُخْريدُ المَوتَلَ َّكُم تَذَكَود وَْبَلَ دُ الطَّب يَخُدُ نَباتُ بِإِذِّْ رَِّ وََّ غِي خَُ ثَل يَخُردُ كَذَلِكَ كُنَّا صَنَعُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ فقد نوحاً إلى قومه فقال يا قوم الله ما لكم من اله غيره کل اخاف عليكم عذاب يوم ک مل امی کومیل رفی بل مل کل سوی بول لو کسول میرو لال ملی اکم ریسلے تی ربی ومل مین مل ت تم جم روم رجول میرا کم ولی تلا کم تور جین مہو فل فل کی و رلبتی نوکنام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 مل دین کے فعم کو ملنا گفتیوں کے مینل کے وی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 أن جاءكم جم من ربكم على رجل منكم لينذركم ولکور جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْكِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا لنعبد الله وحده ونذر مَا كَانَ يعبد آبَاؤُنَا بدل بِمَا بدو إِن انپین مِنَ الصَّادِقِينَ قَا قَدْ وَقَا لَكُم مِرُ وَبِّكُم م رِجَسُم أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ بندر کم توری جین دین ما بیمتی ن د اللہ دین کے لوبی عتی ن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 لوحت بِسُوءٍ وشو ولکروز امی فِي د تیون سمن تون اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 دویم اشم کو لینس بروی ایم تم کے پی کرتے ایم ربیم کر بما تعذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 لو ت کوت نل فیشتم شہد مل می کمت دون جلسم دونی وَمَا كَانَ جَوَابَ نجمیگی قَالُوا اڈویتی مِنْ قَرْيَتِكُمْ ان سوئت ک ج علم چوک مل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 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ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 قَالوا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا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 رَبَّنَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَاخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ تَوَّ عَنْهُم وَقَالَ يَ قَوْمِ لَ قَدَ أَبَ لَْْتُكُ رِسَاتِ رَّ وَنَ صَحُْ لَكُمْ فَكَيفَأَسَعَلَ قَوْمٍِ وَمَا أَسَلْنَا فِي قَِيَةِ مِن النَّبِيين إِللاا أَخَذْنَا أَهْلَ بِالْْبَساءِ وَضَرَّ إِلَ عََّهُم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَمَّا أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَفَرُوا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 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا رُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ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 من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون نسال مینقد اتھم روس بل بہین مینو بھمک زب قبل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 سولم میرو مکی کل اللہ کو ببينة من ربكم فأرسل قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأَنْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِّنْ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأَنْتُكُمْ بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ونزع يده فاذاه هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لا ساحر عنيب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 یا کل سیری ندی وجہ تو نل نل جن ک کال نم کمل مالو یو سیا و فأن نكون نحن الملقين قال ألكوا لَ مأَلِقَو سَحَرُ أَيونَ النَّاسِ وَستَمهَبوب وَدَ أُ بِصِحرِ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 فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إن هذا لمكرم ما كرمتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فستعلمون لا اقطع عَن اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا من قاليبون وما تنقموا منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 ولاقبل میروز میون کو نیمت ن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 وَل قَدَ أَنْ خَظن آلَ فِعَونَ بِسِنينَ وَنَقُصِم مِنَ السَّمَرَات إِلَلَجُم يَذَكَرُود فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَّمُونَ وَقَالُوا مَهُمَّا تَأْلَمُونَ إِنَّا بِهِم مِّن آيَاتِ لَتَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانًا وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ فلتی مجر م وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ َعََّ الرجَزَلَ نُقًِّاَّ لَ وَلَنُ الرّسيلًا معَكَبَنِي إ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَالٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَبْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّهَا بِكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وقومه وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزَ النَّذِيدَانِ إِسْرَاءَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ عَصَمٍ قَالُوا يَا مُوْسَ جَعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أَغَرَ اللهَّ أَذَغكُم إلَ وَهُوَ فَضضَّلَكُم عَلَ عَ مِ وَإِذ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ مِنْ قَاهِرَةَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ لل تر ویل جبری فنسم کے پلم تل لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّنُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 امر گم ہلوڈن کن یا تَخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجَلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارًا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا رب پل قَالَ بِ ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه مستقل بیل آدنی ملک میم نسمتی وَاَتَخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ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 وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ رَمُ سَقَمَ سَبَعينَ رَجُلَ لِمِ قاتِنَ فَلََّا أَْخَذَتهُ الرَّجفَةُ قَالَ رَِِّ لَ شِتَّ أَنه تَهُمّ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِقُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 فر نمل دنیا حسن تفیل ایرتی اندن علت کلاز بھی أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون ن زین اللہدینت بھی نصو ن الذي عید م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 ان لوکل مُلیہ سوریل جم وتگو می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 و مو سون بلحی ولطیات م عَشْرَةَ متا قَد عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيَاحَ مَوَاهِبَ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ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 وإذ قيل هذه الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ تم خلب لَكُمْ اتم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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكون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 أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ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 هُيَ الْذَّالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخْذُ صِلْ قَصَصَ لَعَلَّهُمْ ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلا قدَد ذَرَأ النَّ لِجَهًا النَّمَ كَفًا مِنَدِ وَإِسِ لَهُم قُلوبُ الل يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيون الل يُبصِرونَ بِغَا وَلَهُم آذَان الل يَسمعونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلِّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِن مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بالحق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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طويانهم يعمهون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 لت کلبت یس ارو نک ان کے حفیح کل مائل ملکین شیلیاں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 لََّ تَغشْ أَهَا حَمَلتت حملَد خَفيِي فَمْ فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعَى وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ انَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِكُم فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَتَرَانَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ نمین بلال ان الذين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 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ